وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ يَبْلُوكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ لَمَبْعُوثون مِن بَعْدِ الْمَوْتِ ليقولن, لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَل إِنْ أَخْثرَرناَا عَنُْمُ العذَابَ إِلَ أَّةٍ مَعَدُودَةِ لا يَقولُولٌ ليَقولُولَّمَا يَحبِسُ أَل يَمَ يَأتيِيهِم لَْسَمَصرُوفًَا عَنْهُم وَحاقَ بِهِم وَحاقَ بِهِم ما كانَوا بِ يستَهْزِعئُون وَلإِنْ أَذَقُن الْإِسَانَ مِنا رَحْمتَ ثَُّ نَزَعنَ غَامِن ثَُّ نَزَعنغَا مِنهُ إِهُ لَأُوسُ كَفُور وَل إِن أَذَقُنَاهُ نَعم لا يخولن ذهب السيئات عني ان له لفرح صخور الا الذين صبروا وعملوا الصالحات اولئك اولئك لهم مغفرة واجر كبير فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِصَدْرِكَ أَن يَقُولُوا إِنَّهُ لَاوْزٌ لَّوْلَا أُنزِلَ عَلَيْكَ كَنزٌ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنتَ نذير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 مَنْ كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم, فيها وَهُمْ فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا فِيهَا وَبَاطِلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ أَفَمَن كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْرِهِ كِتَابٌ مُّسْتَطِيرٌ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن, ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وَمَنْ أأَظْلَمُ مَِّا نِسكَرَ عَ اللهَّهِ كَ بِبَا أُلَاائكَ يُعرَضُونَ على رَبِّهِم وَيَقُول وَيَقولُول الأشْهَادُ أُل إَِّذينَ كَذَبُوا على رَبِّهِم أَل لَعَلَةُ اللهَّهِ على الظَّالِمِين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغون ها عوجا ويبغون ها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ يُضَاعَفُ لَهُمُ الْعَذَابُ مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمْ فِي الْآخِرَةِ الْأَكْبَرَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَأَخْبَتُوا وَأَخْبَتُوا إِلَى رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ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 وَلاقدَدَ أَررسَ اللانُ حَن إنَا قَوْمِهِ إِ لَكُمْ نَذِييرُ مُبين أَلَّا تَعْقُدُ إل اللَّ إِن أَخَافُ عَلَيكُمْ عَذاابَ يَوْمِن لِيم فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ أَرَادِلُونَ بَالِيَ الرَّأْيِ وَمَا نَرَى لَكُمْ علينا مِنْ فَضْلٍ بَلْ لظنكم بَلْ نَحْنُ نُكَاذِبِينَ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَآتَانِي, وآتاني رَحْمَةً مِّنْ عِندِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنْ نُلْزِمُكُمْ هَاوَاهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُون وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمنوا انهم ملاقو ربهم ولكنني اراكم ولكنني اراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله ان طردتهم افلا تذكرون وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عد خَزَِ اللَّهِ وَلَا عَلَمُ الغَيبَ وَلَا أَقُول وَلَا أَخُولُ إِي مَلَخُول وَلَا أَقُول للَِّ بِلََ تَزْدَرِي عيُنُكُمْ لَ يُؤدِييَهُم لَئِنْ يُؤْتِهِ اللَّهُ خَيْرًا لَّيَكُونَنَّ مِنَّا قَبِيلًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ فَاتِيْنَا بِمَا تَعِيدُنَا إِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُمُ به اللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْتَزِينَ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 وَصْنَعِ الْ الفُللكَ بِعيوننَا وَحينَ وَلَا تُخاطِ بِنِي فِيَّذينَ ظَلَمُ إِهُم مُغْرَبُ وَيَصْنَعُ الْ الفُلكَ وَكُمَا مَرُّ عَلَيمَلَ مِن قَوْمهِ سَخِرُ مِن قُل إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِي عَذَابًا يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ حَتَّى إِذَا جَاءَ امرنا وفارت النور قل احمل فيها قل احمل فيها من كل زوجين اثنين واهلك الا الا من سبق عليه القول ومن امن وما امن معه الا قليل وَقَالُوا رَكِبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَلَا وَنَادَىٰ نُوحٌبْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا يَا بُنَيَّ ارْكَمْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ قَالَ سَآوِي إِلَىٰ جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاءِ قال اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض بنعي ماءك ويا سماء أقلعي وقيض الماء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 آئی کا مینل جہری اور مل سری بی جاؤ فرلی وجو ہمری تيلا يا نوح بطب سلام مننا وبركاته وبركاته عليك وعلى امم ممن من معك وامم سنمتعهم ثم بين نسهم منا عذاب اليم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 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم, يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِن نَّقُولُ إِلَّا عَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قال إني أشهد الله واشهدوا, واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا توقفون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 وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجَّيْنَاهُ دُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ برحمة, بِرَحْمَةٍ مِّنَّا وَنَجَّيْنَاهُمْ مِن عَذَابٍ غَلِيظٍ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوا رُسُلَهُ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 ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها, ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ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 ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ فلما رأى أيديهم لا تَصِلُ إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يعقوب قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعني شيخا إن هذا لشيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتْهُ الْبُشْرَى يُجَادِلُنَا يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِ لُوطٍ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَخَلِيمٌ أَوْ وَاهِمٌ مُرِيبٌ يَا إِبْرَاهِيمُ أَعْرِضْ عن هذا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 وَجَاءَهُمْ قَوْمُهُ يُهرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِنْ أُطْهِرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِي فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِن رجل رشيد قالوا لقد علمتم ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد قال لهم ان لي بكم قوه او اوي او اوي إلى ركم شديد قَالُوا يَا لُوطُ إِنَّا رُسُلَ رَبِّكَ لَن يَصِلوا إِلَيْكَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ إِلَّا امْرَأَتَكَ إِنَّهُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابَهُمْ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 وَلَا تَبْغِثُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ذَٰلِكَ مَا خَيْرٌ لَّهُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمَا أنا عَلَيْكُمْ بِحَافِظِينَ قَالَ يَا شِعْبُ وَصَلَاتُكَ تَأْمُرُكَ أَن تَتْرُكَ مَا يَعْبُدُ آبَاؤُنَا أو, أَوْ أَن نَفْعَلَ فِي أَمْوَالِنَا مَا نَشَاءُ إِنَّكَ لَأَنْتَ الْحَلِيمُ وَالشَّهِيدُ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِن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 ويا قوم لا يجرمنكم شقاقي ان يصيبكم ان يصيبكم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صالح وما قوم لوط من قوم وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قَالُوا يَا شُعَيْبَ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا, وإنا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا ولولا رحمتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قال يا قوم ارتقي اعز عليكم من الله واتقتتموه ورائاكم واتقتتموه ورائاكم ظهريا ان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 أَنَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ كَمَا بَعِيدَتِ السَّمُودُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَتَبَأُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ يَقُومُ مُقْهَمُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَمْرَدُهُمْ نَارٌ وَبِئْسَ الْمَوْرِدُ الْمَوْرُدُ وَأَثْبَعُ فِي هَذِهِ لَعَنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ عَلَقَصَهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِينٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَذْكِيرٍ وَكَذَلِكَ أَخَذَ رَبُّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إن ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لِلنَّاسِ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يَوْمَ يَأتِنَا تَكََّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِه فَمِنم شَقِيُ وَسَعيدَ فَأَمََّّ فينَ شَقُ فَ فِ النَّارِ لَهُم فِيهَا لَهُم فِيهَا زفير وشهيد خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعلوا ففي الجنة خالدين فيها خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِمَّا يَعْبُدُهَا أُولَٰئِكَ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُمْ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 وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خبير فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ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 وَلَ شَأَرَبُّكَ لَ جَعلا سَأَّتَمُ وَخِدَةَ وَلَا يَزَالون وَلَا يَزَالونَ مُخْتَلِفينَ إِلَّا مَراحِمَ رَبّك وَلِذَالِكَ خَلَقَهُم وَتََّتْكَلِمَةُ رَبِّكَ لأَمْلَ أنن ل جَهَنَّ مَ مِنَ الْجَّةِ وَنّ وكلا نقص عليك من أنباء روسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين وَقُلَِّّذينَ لا يُؤمِنونَ عمللوا عَ مَكَانَةِكُمْ إَِّ عَامِلُون وَ تَظِرُون إِ مُم تَظِرون وَلَِّهِ غَيبُ السَّمواتِ وَالْأَمضِ وَإِلَيْهِ يُرجَع الْ الأمرُ كُُّ فَبُدُهُ وَتَوَككَّعَلَيْ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أَلَمْ نَجْعَلْ لَّهُ عَيْنَيْنِ ۖ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ عَكُم تَعَقِلون نَحْنُونَ قُص عَلَيكَ أَحْسَنَقَصَصِ بِمَا بِمَا أَوحَينَ إلَكَ هذاذَقُآانَ وَإِنكُتَ مِن قَبِلِه وَإِن قُتَ مِن قَبِلِهِ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 ان الشيطانا الانسانعه مبين وكذالك يجتبيك ربك ويعلمك من تاوين الاحاديث ويتم ويتم نعمته عليك وعلى ال يعقوب كما اتم مَنَها كَمَا أَتَمَّها عَلَى آبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة, ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو طرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا وَتَكُونُ مِنْ بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ وَلَقَالُوا مِنْهُمْ لَا تَقْتُلُوا يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُم فَاعِلِينَ قَالُوا يَا أَبَانَا مَا لَكَ لَا تَأْمَنُ عَلَى يُوسُفَ وَإِنَّا وَإِنَّهُ لَنَاصِحُونَ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّ لَهُ لَافِظُونَ قَالَ إِنِّي لَا يَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا فِيهِ وَأَخَافُ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ قالوا لا انا كنام الذئب ونحن عصبه اننا اذا لخاسرون فلم ما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غيابه الجنب واوحينا اليه لتنبئ انهم هذا وهم لا يشعرون وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستمق وتركنا وتركنا يوسف عند فَأَكَلَهُ فأكله وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قَالَ بَلْ سَنُولَتْ لَكُمْ أَنفُسَكُمْ أَمَرَأْ فَصَدْرٌ جَمِيل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا وار لهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسره بضاعة والله عليم بما يعملون وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ وكانوا, وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَى, عسى أَنْ يَأْتِيَنَا ونفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا لنوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله, والله غالب على أمره ولكن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 قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولقد همت به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 واستبق الباب وقدت طميصه من دبر وألف يا, يا سيد ما لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصهم قد من قبل فصدقت, فصدقت وهو من الكاذبين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 اننا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن ارسلت اليهم واعتدت لهن واعتدت لهن متكئا واتدت كل واحده منهن سكينا وقالت وَقَالَتْي خُرُجَ عَلَيْهِمْ فَلَمَّا رَأَيناهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَا أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا عَذَابَ بَشَرًا إِن هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ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 ما يدعونه إلي وإلا تصرف عن مكايدهم لا أصبو إليهم أصبو إليهم وأهم من الجاهلين فاستجاب له رب فصرف عنهم كايدهم إنه هو السميع العليم ثُمَّ بَدَّلَهُم مِّن دَارِهِمْ رَأَوْا الْآيَاتِ لَا يَسْجُدُونَ لَهُ حَتَّىٰ حِينٍ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنُ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا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 إِلَّا نَبْدَأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمَا ذَلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كافرون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 فَلَمْ يَكُنْ لِيَتَمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا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 فَانْسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ يَأْكُلُهُنَّ وَسَبْعَ عِجَافٍ وَسَبْعَ سُنْبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يا ايها الملاء افتوني في رؤياي ان كنتم ان كنتم بالرؤيا تعبرون قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاويل الاحلام بعالمين وقال الذين نجى منهما والذكر بعد امة انا انبئكم بتاويله انا انبئكم بتاويله فاغسلون يوسف ايها الصديق افتنا في سبع بقرات سمان ياكلهن يَقولُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ وَسَبْعٌ بُلَاتٌ خُضْرٌ وَأُقْرَيَاسَاتٌ لَعَلِّي لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لعلهم أَلَا تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فَمَا حَصَدتُّمْ فَذَرُوهُ فِي سُنبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تَأْكُلُونَ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَأْتِي مِن بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ غَاصٌ وَفِيهِ يَعْصِرُونَ وقال الملك اتوني به فلما جاء امر رسول قال ارجع الى ربك فاسال فاساله ما بال نسوة لات قطعنا ايديهن ان ربي بكيدهم عليم قال ما خطبكم لا ادرا وات ليوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امراه العزيز الان حصص الحق انا راودته انا راودته عن نفسه وان لمن الصادقين